فلما قطع موسى جل وصى لاهله من جانب الطور نظرا قال لاهله القدوع اني انا السراب لالي منها بحضر من النار من النار لعلكم تفطلون فلما أتانا جوديا من شاطئ الوهد ليلا بالبقعة المباركة, بالبقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى, يا موسى الله إني أدى الله رب العالمين وأمرك أصاب فلما أهدت أحسنت كأنها كان كأنها كان مغلا مجدرة ولا مجد رفوظا يعقب يا مهتاء قدر ولا تقص من وَالْمُؤْمِنِينَ إِذَا خَافُوا نَصَبًا أَوْ مِحْنَةً قَالُوا مِنْ رَبِّكَ إِلَى إِلَهِ, إله ومدئن إنهم كَانُوا يا ملاكنا ونجد أقولكما ونجد أقولكما سنا أن الله لا يستنى جاء ما هذا إلا سحر مصدرى وما سمعنا بهذا فيه آذائنا ولي وقال موسى رصي أعلم جاء من إنه لا يسرق الصالحون وقال جرعوا يا أيها فلأوا ما أعلمت لكم ما لكم من غيري على الصيد فاجعل لي فرحاً وعلي تجعل لي. تجعل لي لي. أطلع إلى, إلى موسى انني واكن من الكاذبين والتكبار وجنوده في تندب غير الحق وظنوا, وظنوا انهم مر الىنا يومئذ فاخذناه أَفَبِالضَّلَالِ وَهُوَ أُولَئِكَ هُمُ الْغَضَّابُونَ يَحْكُمُ يَوْمَئِذٍ يَمِينُهُ ثُمَّ يُنْقَلِبُونَ إِلَى رَبِّهِمْ وأسبعناهم في هذه الدنيا لأنا ويوم القيام بهم من المطلوطين ولقد آسينا عنوز الكتاب من بعد ما أهلتنا طول لولا بطائق بطائق للناس موتا لعلهم